ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما, ما فعلوه إلا قليل منهم أَلَمْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا وَإِذًا لَّا آتَيْنَاهُمْ مِن لَّدُنَّا أَجْرًا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم فأولئك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 وَلَئِن أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ لَيَقُولَنَّ إِنَّكَ لَمْ تَكُن بَيْنَنَا وَبَيْنَهُم مَّوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي, يا ليتني كنت امْتَعْ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوزًا عَظِيمًا فَالْمُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ يَظْلِمْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه, فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا, أجرا عظيما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 قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى قل متاع الدنيا قليل خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت أينما تكونوا يدرككم لَكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدٍ وَإِنْ تُصِبْكُم حَسَنَةٌ يَقُولُوا, يقولوا هَذِهِ من دِلَّن وَإِن تُصِبْهُن سَيئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ يَقُولُوا هَذِهِ من فما لهؤلاء القوم لا يكادون لا يكادون يفضهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيلة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسول وَأَرْسَلْنَا كُلَّ نَا سِرَاسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شهيدا